أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأتقيناكم ماء فراتا وين اليومئذ للمكربين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا غليين ولا يغيل من لهب انها ترمي بشرر كنقص كأنه جماله صف ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم للمكذبين هذا يوم فصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، وين يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.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 فَإِنْ حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ